ف ق و ل هذه الوقت ل س ا ئ ل ه عندنا في الجزائر معاهد تدرس العلوم ا ل ش ر ع ي ة ف ك ل ا ل د ر ا س ة فيها وجلوس ا ل ط ل ب ة في ا ل أ م ا م والنساء في وراء ويدرسنا الرجال, و... ويدرسنا. نعم الرجال والنساء ي د ر س ن نعم ا ر ج ا ا ل ل و وعندما يدرسنا الرجال نحن الملتزمات نلبس ج ل ا ب ي ب ن ا ونعطي وجوهنا ونجلس في ا ل م ؤ خ ر ة ولا نحظر إ ل ا في الدروس ا ل إ ج ب ا ر ي ة من أ ج ل الحصول على شهادات تمكننا من تدريس النساء بترخيصات من ولي ا ل أ م ر لا تعطى إ ل ا للمتحصلات على شهادات من هذه المعايب و أ ه ل البدع يمنعوننا من المساجد إ ل ا بهذه الشهادات فما توجيهكم شيخنا أقول إلا كان الأمر تقولون يجوز إلا لكم كان كما فإذا بهذا الشرف عندكم أ ن ك م تلبسون أن تلبسنا جلابيد وكنا وتجلسون في ا ل م ؤ خ ر ة و ت س ن ع ا ل م ر أ ة من ا ل م ح ا ض ر أ ويعني المحاضرة تترك إ ذ ا كان رجل محاضر رجل تترك وف... ي ع ن ي تغطي وجهها ولكن ا هذا وإذا فعلتنا تنظر إليه لم ل يجد ذ ر ج و ل ن ان إ شاء الله الخير إ ذ ا كان بهذه ا ل ن ي ة ب ن ي ة أ ن تدرسنا النساء ا ل أ خ ر ى نعم هي ي تقول ا ش ي خ تعبتم تقول علما أننا سألنا الشيخ ر ن ا بالشروط ا ل ش ر ع ي ة من سطر ا ل الاندماج مع الرجال والانصراح ج و وعدم دروس ب مع عدد منباء شراب وقال لي حتى يوسل الله ا ل أ م و ر جاء الحديث في